هو الذي انشا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه Is that the only one? طول يمين Merci. صنع به لعلكم تعقلون ولا تقربوا ما لم يتيه إ ل ا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إ ل ا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولم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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ذ ي ن ف ر ل و ا د ي ن ه م و ك ا ن ل ا س ت و ا ف ي ه I'm not h i n g i n you.